يستضعف طائفا منهم يذبح أبنائهم يستحي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم لآريين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وعمان وجنود وما منهم كانوا يحذرون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 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتردي به لولا أن ربطن على قلبها لتكون من المؤمنين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 ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستوى آتيناه حقما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من أعمل الشيطان إنه عدو مبين مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم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 فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان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 قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما أقضى موسى الأجل في بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتى عنوديا من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيام موسى أيام موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصا فَلَمَّا رَآهَا تَحْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَمْ تُدْبِرْ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَضُمَّ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّعْدِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ لِمَنْ رَاءَكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسلهم عيرت فأرسله أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما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 إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه لا من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة, ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بصائر للناس وهدوا رحمة لعلهم وهدوا رحمة يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقطع ولا عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلع عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجالب الطوريث نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذرقوا مما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا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 الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيهمها رسولا يتنو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القراء إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون أفمن أعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم أيل آدي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا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 وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيتم على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وايكن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون عونا في الارض لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا